حتى حكات غرة في الأعصر الدهمين بعارضين جزا أو خطل في طاحبها صيد منها يمي أو سيل من العلمين لما شكات وقعه البحار قال له على روبى والهضى بالهلوى سجدي بذاتي ارضى مرستن امانه بيد خالق كل الناس وانها لي من صندسين ولؤلؤ على ماء امام برؤوسها ضيوال الاجانب من خرباسقه تجن القلايفها مثل البايار القدين وفارقوا أن سداء قحف وانبعثت إلى المكان لنفسك سوى البرمي إذا تثبت آية النبي فقد ألحقت منفخما منها بمنفخم ملايسان وسلم دائما أمد على حبيبك خير الحلق كله لا يصل ولا على حبيبك خير الخلق يقول لي من لا يصل ولا سلم كل المحاول شؤم الذمائه لك خير ولا تقول لي بما نلت جيدا فخير الخلق يقال فضل الله ذا بكني وسال ندا دوله عنايه لا نرضى على مالك قدر السواد مدني تديبك جميل وصفي اياتنا طار وهو دار النور علينا على علم يا صعد يا وليس يحفظ قدراً غيراً من قضمه فما تضاهم آمان مديح إلى ففيه من قرب الأخلاق والشيئين فالكيات حق من الرحمن محتاجين عليماً مغفظ مفتوح في امتدام من تختلف بزمان ويبنى من تختلف تدينا فتاقت كل معجزه قمت الفيل من شوه من ليش خالق على حبيبك خير الخلق كل من ملل لي ولا اساوي سعاده وتقى والهدى والمجد والكرم وحور إلا تطنيه العدون الحربي عدل اعاد بلاغتها دعوة معارضها قد الغيور يد الجني عني الحرمين لها معاني كموج البحر في مددين وفوق جاواره في حسن والقيمين لما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الدكتادين قلها من حرنا للاظهار اقنا ربامي وينديها الشديد انها الحروته بيفضل جورنا الاوصات وقد جرموا الكمن وكسراط وكالميزان سدا اللي حسود الرى حيرون كلها ووعير الحادقين فيمين انكرول عيب ضمه الشمس ميرمدي وينكرول فمطاع البائين صفامي يا سيره ما يما ملفو نساحته سينوفا قامتوا للعين قير وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُرَادٍ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُتَنِيمٍ وَيَصَالُ وَيُسَلِّمُ الدَّارَ لَا حَمِيٌّ ملي إ خل سر البدو في لل بالتتارق إلى أن التمانزلتان بطابق وصين لم تدرك ولم ترمي وقدماك جميع الأنبياء بها والرسل تغضم مخضم على خدمي وأن تتارق السوعة الطباق به بموكب كتفي صاحب العالمي لم تدع شول اللي موست تبقي من الدنو يا لا بقلي موستني افطك مقام غير اضافتي ودي كبير مثل المفرد العالمي اي ما تفوز باصلناي موستني على العيون والسر قايم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحبي وجلمي اقدر ما وليت من رتبي وعز إيرك ما وليت من نعبي وشرى لنا وشرى الإسلام إن لنا إن العناية ركنا غير مستحبي لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم رفلكنا أكرماء الأممين رعبت قلوب عدام دعوا بياتتي كلا باتي أجفلت أفلاً من آل غلمي هنا يصال وسلم دائماً أبداً على حبيب sal li wasallim daiman ghad 'ala habibi ghayr khalqik kulli mi wala li في كل موعد تركي حتى حكى على وضمي ودول فراق فقدوا يا غبطان بي اشناشالت مع علماني ورصمي تمضي الليالي ولا درون عيب تتهاملنصحون من ديالي الأشهر الحروب كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى نحمل عيدا قرمي يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي دماغ من الأبطال مرتقمي من كل منتذب لله محتسب يسطوب مستصر لله We'll be right <laughs> غدات لمه الاسلام و هي بعد غابت يا من هم بخايري ابي خيري بال فلم يتيم ولا انتي هو الجبال فصل عنهم كل ما ظلمي ولاينا وسل بدرن وسال احد مصره حتفنا منامنا رحم النصري يذبح حمر بعدما وردت نامو اسودن من اهل نوي والكاتبين بسمل الخط ما تركت نامو حرف جسمي عين ما نايدي وكان في جميع الهشه خطي بالضم تصام مات عنه عدنا سمتي الصليبي جا جسنا الى هم والوارثون يا تذو بسمى علي السلامين تهدينا اي ك الرياح النصر لا شرفه الزهر في الاكال يكون لك مين في الظهير صيلنا صعوبه من شدة الحزم لا من شدة الحزم قارت قلوب العدام البأس من الفرق كما تفارق بين البهم والجهوم ومن تكون برسول الله نصرة ان تلقوا الاسل فيها جام حلئهم متوه في حل زمين التي في الليل حلبع الاشبال فيه اجمعين مجدلت كلمات وكان فصر القرآن من خاصمي تفاك بالعلم في الأمم معجزة بالجاهلية والتعديد في اليوتومي قدمت بمديح أستقيل في دلوب عوري وضع في الشار والخدمي الندى يا ما تخشى واقبو كأن لي به في حالتي ولا حصلت إلا الندمي والندمي يا خسرت لا تشتريت بنا بالدنيا ولا تصني ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبين له ورغم في بيين وفي سلمه إن آت ذنبا فما عدي بمنتقضي إلى من النبي ولا حبني يد ابن متن من هو بتسليتي يكون في عادي اخذان بيدي فضلا وايه الا تقول هذه زلت القدمي مت فكري ما وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت إذا منه يدان تربت إن الحياة يمتل أسهر في الأكمل ولم أريد زعة الدنيا التي اقتطفت يدازها يلجماتنا على هلمي ولن يضيق رسول الله جاو كبير القريب متسلل باسمه المنتقم الا من جدك الدنيا وضارته و من نومك علم اللوح وقلبي يا نفس لا تختلطي من سلتين عظمت الكبائر في العفرانك الا من جدك على ربي حيله اقسم ماتي على حسب اسياني في ذميه يا ربي على شي غير امول يديك يا مال غير ما خرمي قلتوا في في الدارين اين الملف صبرا متى تدعو الاهوال يا الهزيمين وتنفسوا بصلاه من كذايمه على النبي وبالال والرضا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والمقى والحل والكرمين مرنحا على بات البالغ حصبا وأطربا يسحا للغيس بالنغميم لا يصن وسلم دائما ala Muhammad wa la ya dadna al fudana wa sahbiji hada ala habibika khair كنتم مع المجموعة الصوتية الكوفر مدينة مشرية ولاية النعامة 45100 موقعنا على الانترنت www.w.n.net ولتبرعاتكم لصالح جمعيتنا حساب بنك البدر مشرية ولاية النعامة سبع مائة ثمانية وعشرون صفر